وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واجعلنا بالعلم عالمين عاملين يا رب العالمين ووفقنا لما تحب وترضى إنك على كل شيء قدير واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلي على محمد وآله قال كافه الله تعالى ورد ما ذكره السكاكي بأن الوضع وما يشتق منه كالموضوع مثلا إذا أطلق لا يتناول الوضع بتأويرين <تصفيق> لأنه قال اشتيق رجحين قال هناك هاش. حاول يخرج لاش التحقيقي لا لا في الوضع حاول يخرج لاش التأوير نقارب <تصفيق> الوضع <تصفيق> قال ايه وفي انه هاش يدخل <تصفيق> التأوير قال ها اذا اطلق ما بيت الوضع اللي هو بتأوير <تصفيق> هو ما قال لان السكاك لان السكاكي نفسه قد فسر الوضعه بتعيين اللفظ بإزاء المعنى بنفسه لا هو وضع دليل المعنى فاذا ما بشي ما لك على المتاول المدعى وقال وكولي بنفسه احتاج لازم المجاز المعين بإزاء معناه بغرينه لأنه ما متعين اللفظ بإزاء المعنى بنفسه ما بلا بلاي بالقرينة واصلة القرينة ولا شك أن دلالة الأسد على الريول الشجاعي إنما هو بالقرينة فحينئذ لا حاجة إلى تقييد الوضع في تعريف الحقيقة بعدم التأويل وفي تعريف المياز بالتحقيق ما في حاجتها اللهم إلا أن يقصد زيادة الإيضاح لا تتميم الحد نائي إذا تزدقوا توضيح ولا ما يقوله جزء الحد. من الحد إلا ما يقوله جزء من ما يقوله ما يقوله جزء معنا نائي مخرج ويمكن ويمكن الجواب بأن السكاكي لم يقصد أن مطلق الوضع بالمعنى الذي ذكره يتناول الوضع بالتأويل بل مراده أنه قد عرض اللفظ الوضع قد عرض لللفظ الوضع اشتراكاً بين المعنى المذكور وبين الوضع بالتأوين لا يجدوه كذلك إنه ما حصل اشتراك هذي قالوا إنه ها؟ أفرت وضع أيوك دي مشتركة بين الوضع عليه المتعارف عليه هو غير المتعارف هذي قالوا بالتأوين لي. بين المعنى المذكوري وبين الوضعي بالتأوين كما في الاستعارة فقيده بالتحقيق ليكون قرينة على أن المرادة بالوضع معناه المذكور فلا يدي هربوا منه ملعق دم يعدي باني عليه ايه وان يلزل هو عليه أيوة. يعني دوا الاصل الله ايه <تصفيق> المذكور التحقيق ها مرواصل الاصل الوضع يعني كله أيوة. لكن نشتي إنه إذا قدوا معنا قدوا موضوع مشترك دم سواع ايه وهم بنوا على ما هو مشترك في <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يعني ديه يبدو الكلامة انه مشترع يعني يقول الاصل المنينية. لا تأول ولا قالوا انه قد عرض للأفضل اشتراك في البقى في, في نص الأفضل تهالوق فايذا بايحفاقي لهذا يخرج اليخرج هو اطلاقه الوضع على التأويل وعلى التحقيق سواء ايوان يقول مشترك اه اشتري معا جمزان الشي انه اطلاقه على التحقيق هو حد يقول الاصل والله وذاك مبلا طاية ما هي غريبة. ما قرضنا نقبه اشتراك حقيقي. اذا قبه اشتراك وقدو ضروري. الحاق فالحاج. هذا نقدو موضوع له نشتراك. قيده بالتحقيقي ليكون قرينة على ان المرادة بالوضع معناه المذكور. الذي هو قبل لجب. قبل الاشتراك. لا المعنى الذي يستعمل فيه أحياناً وهو الوضع بالتأوين هذا في الأحيان لا مع السبب ما عدا مشترك إذا قلنا مغلاب يستعمل فيها أحياناً مجاب باشتراك حقيقي مجاب باشتراك حقيقي مجاب لا مجاب وضعوه ولا ما استخدموه إذا هم مغوره كما لن يدعوه لك أنه يطلق على خملناه معانا لا استعمل ماذا؟ لا يتلقى مستعمل احيانا معناها ما ذي له وضع اللي على الدهو بده وبهذا يخرج الجواب عن عن سؤال آخر وهو أن يقال لو سل لو سلمت تناول الوضع للوضع بالتاويل فلا تخرج الاستعاره ايضا لانه يصلب عليها انها مستعمله في ما وضعت له في الجمله عن الوضع بالتحقيق بغير ما وضعت له ماذا معنا في عن الوضع بالتحقيق إذ قاية ما في الباب أن الوضع تنهى الوضع بالتحقيق والتأويل لكن لا حقيقة لا جهة ليش للتقسيص بالوضع بالتأويل فبقى. حتى تخرج الاستعارة البتة ما بينما يخرجها حتى داخله ورد أيضا ما ذكره بأن التقييد بالسلاح التخاطب؟ هذا خلق غل... خلق ايه؟ أو ما يؤدي؟ المبلعة احتمالات احتمال في الماضي كن؟ مقناية مقناية؟ مقناية احتمالات في الماضي لا استخدمت في في غير موضعات فيه عذاب احتمال الحقيقة مقناية لا لا ان من هيك ابدا انك تدعي انك دوات تدوي جزء من ال... مش... المشبه جزء من المشبه تعال هيذاك فرضنا على هذا البول اللي اكل اول المشترك اذا هو مشترك فهنا يضح ما خرج ورض ايضا ما ذكره بان التقييد بالسلاح التخاضب او ما يؤدي معناه كما لا بد منه في تعريف المجاز يدخل فيه نحو لفظ الصلاه اذا في الدعاء مجازا كذلك لا بد منه في تعريف الحقيقه لان الحقيقه هي كذا لك مختلفه طب حقيقتها كان يجيبها في لتعرف الحقيقة أيضاً ليخرج عنه نحو هذا اللفظ لأنه مستعمل في وضع له في الجملة وإن لم يكن ما له في هذا الإصطلاح لأنه ليخرج ذه لأنه إذا قلنا مثلاً اللفظ هذا الصلاة هي حقيقة عند لك في كلمة مستعملة فيما وضعت له عند الشارع فإذاً عند اللغوي على حسب تيك هي كلمة مستعملة في غير ما له لا ان كان يزيد ذيه باستلاح التخابط ويمكن الجواب بأن قيد الحيثية مراد في تعريف الأمور التي تختلف باختلاف الاعتبارات والإضافة إذا هم اعتبره نيفر الشيء حيث كونه في اصلاح التخابط في ذيك الاستلاح ولا يخفى لكن كان يقوله شما المجيز كانت الساعة اللي يتحني بيظاهر المفتاح بسكاري انا اذا بيجي 312 بلما في الحقيقه لا بتؤول لا بتؤول انها ولا ولا فانا الحقيقه هو المجاز كذلك لان الكلمه الواحده بالنسبه إلى المعنى الواحد قد تكون حقيقه وقد تكون مجازا بحسب وضعين مختلفين فالمراد أن الحقيقه هي الكلمه المستعملة في ما هي موضوعه له من حيث انها موضوعة له لا سيما ان تعليق الحكم بالوصف مفيد, مفيد لهذا المعنى فاذا ما احتج الى قيد الحيديه يعني هو معتبر نعم لهذا موضوع اهله سواء عند الشرع ولا كما يقال الجواد لا يخيب سائله من حيث انه جواد ولا من حيث انه ولا من حيث فلان يعني الحيديه من ذاك نعم ما هذا المثل أي شخص؟ نابل اعتبار هذا المثل؟ قصة ما, ما بيعتبر الحيثية لا في الحدود؟ لا قال هنا لأنه قال حين يقول في المثل القوادي لا يخيب السائلة لكن من حيث كونه جواد هو هذا من تهي الحيثية قصة ما في الحدود؟ الحد الحيثية قصة ما بيعتبره في كل جي وحينئذ يخرجوا عن التعريف مثل لفظ الصلاة المستعملة في عرف الشرع في الدعاء لأن استعماله في الدعاء ليس من حيث أنه موضوع للدعاء بل من حيث أن الدعاء أقز من الموضوع له ما علمنا الصلاة فيها شيء ما لأ أقبضوا مقاز مرسل مقاز مرسل والقعاء بس ويغار كطره عليها العرق يقول دو حقيقي لان استعماله في الدعاء ليس من حيث أنه موضوع للدعاب من حيث أن الدعاء جزء من الموضوع له وقد يقاب بان قيد اصلاح التضاد مراد في تعريف الحقيقه فالاقراض ما بلاق تضاد ذكر في المجاز واغنى عنه عندك الهاء عن ال حقيقه الهاء لا لا الحقيقه ما هي ما, ما هي المفروبه تذكرها بل غلط لان حبيبها بالمجاز ابلق يا يوبه الهاجل فنها تكاسيرها الهاء بالمجاز ابلق يا يوبه ها اوكي يعني بدي اقول العكس لك ترى ما بيقيد ما تكره تمام سامحنا انتوا بس بعد عمي بدي اقسم عليه بي قيد فنا استعمل في موضع خطا والمجاز حتى لا مش الحقيقه هي اصلا لا لا ما لا لا احد ما هي اصلا الموضوع ما هي الموضوع لا حقيقه اه المجاز الموضوع فاذا اكتفى اي ذكر له قال لكنه اكتفى بذكره في تعريف المجاز لفن البحث عن الحقيقه غير مقصود بالذات في هذا الفن وبان الله ان الوضع للعاد اي الوضع الذي وقع به التخاطف فلا حاكينا هذا القيد إذا... جاهل... ما اذا إلا... بالحد... ما اذا جهل نظر احمد شيء لا قال لها ان سمعت نسف المروض ان اتوب الحد المانع الجان وكذلك يتم به نظر فيها يلان وكذلك لهما نظر كل من يلقاها بين الاخره مش المتعاطفه ايه بدنا نعرف معنى فيهم الموضوع جمع ايش في قولنا الوضع من الالف لام العاد وقلنا كذلك انها الحين هي مقصوده بالذات واعترض أيضاً على تعريف المجاز بأنه يتناول الغلط لأن الفرس سيخذ هذا الفرس مشيرا إلى كتاب بين يديه مستعمل في غير ما أوضع له والإشارة إلى الكتاب قرينة على أنه لم يرد بالفرس معناه الحقيقي إذن جاكدوا داخل في المجاز ايش تي ما هي مقصودها ما هو مقصود ما هو مقصود عندما الفرس ما هو مقصود ان ينطق بالفرس اه لا غلط المجاز المجاز بي هو مقصود الله يعني ها اي اذا قلت رايته اسد مو مقصود قولي اسد فرق بين الغلط المقصود وعندما وقل... صورة الحد بدأت كتير... مضبقت عليه لأنها لم تكن ذكر للقصد قال في صراحة بانتخاض ها؟ قال في صراحة بانتخاض ماذا؟ أتني أبدأ يطريح أن يقول في بل... صراحة بانتخاض أنا أم لا في صراحة نه إذا أشبت قال هذا هذا الفرس ومتشار أشبت ومجر دخل بلاصة الحد؟ قالتو ذاين؟ نعم، لم يدخل كان نهج خرج من قولي صراحة إن قال في إصطلاح إنبيه التخاطب؟ لا بشيء يعني ما هو في إصطلاحك؟ لا كدو إصطلاحك عند ذي عند ذي يطلق ذا اللغضة أو لا؟ المخاطب ذا الهي ما بلا يعني أيوان ما هو إصطلاح يعني وضع ما بشي وضع قال ليه القصد هو ديه أخرج ما ذي عندك إبدوه هو الخاطب استيحل مالكا مع علاقة؟ خير إلا ما علاقة؟ مالكا نماركا؟ كم؟ بل قال مع جارينتي ما منعني على انال القضيه الشيء جارين المعالجه السكاكي المجال اللغوي الراجع الى معنى كلمه المتضمن للفائده الى الاستعاره وغيرها قال بيان انه إن تضمن المبالغه في التشبيه فالاستعاره والا فغير الاستعاره اذا ما بالمبالغه وعرف الاستعاره بأن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به أي في الطرف المذكور الآخر أي الطرف المترك مدعي أن المشبه في جنس المشبه به كما تقول في الحمام أسد وأنت تريد به الرجل الشجاع مدعيا أنه من جنس الأسد فتثبت له ما يخص المشبه به وهو اسم جنسه وكما تقول أن شبت المنية أظهارها وأنت تريد بالمنية السبع بالدعاء السبعية لها فتثبت لها ما يفس السبع, السبع المشبه به وهو الأظهار ويسمى المشبه به سواء كان هو المذكور أو المتروف مستعارا منه خلف منها نيه؟ خلف الاستعارة أه؟ لا لان عنده انهاي سواء كان المذكور ولا المشبه ولا المشبه من الاول سواء كان هو المشبه والمحذوف هو المشبه ولا كان المذكور الا كان المحذوف هو المشبه ولا المذكور هو لا. قد قل رأيته اسدا. قل لا اثبت للمشباح شيء لو هاد من المشباح. شبان انا مدير. جبت الان وارها فيك على المنية. انا مستخدم في معنى. فيها الشباح المنية. ناهزة اذا عندك الاتباتة فل... لك. ناشا. التشبيه هو باي جيبه. برجع هو باي. هو باي. المنية نفسها. السكاتي اشتناها مجال. وانه بنت على السفر. ايه. ايه. اقول لك الشرعة حقيقة. انا اخذها بالها شيء قلاز ومشباحة. هي <تصفيق> لا الشن قال وهم لا بنت منه انت ذكر المشابه تحت المشبهه وتاتي بالمشبهه يعني تدعايات فالاستعاره, فالاستعارة نعم حقيقي رايته اسدا ها قال لي ايش رايك رايك ولا قال اسد يعني المشبه واره التشبيه وذكرت له القهوه الاسد هذا ضروري ان يكون هذا للاستعاب اي وتاتيبه ما رايكم اسد اسد هو مشببه ما تهذب بعد بالمشبه اصلها رايت ورجلان خلاص ها ورجع تاتي بشيء من لوازمها مشبه اه هذه ايش <تصفيق> <تصفيق> <من أحيني>. سمه تقرير <تصفيق> ولا والله ترشيح ولا تحقيقيه ترشي؟ ولا مكنيه تصريحيه ولا ايوه هاته ما هي ما بدها بدها تشفيها بدها تشفيها ما بشي وتاتي بالمشبه ما تاتي بالمشبه يعني ما تاتي بالمشبه فقط بالمشبه فاذا هم خالفوا بينه والزكاكي قال سواتت بالمشبه ولا بالمجبه لاوي استعاره في كثير لا هذا لا ما بلا ما هي استعاره دي استعاره قبل مكنيه عندهم اذا اكلتهم شبك اه مكنيه انا بنعمل استعاره انا ما هي استعاره قبل قال ما هي حقيقيه والله عندهم مكنيه ما تشبههم نفس الشيء تنمر بين يقولونها حقيقه قال ويسمى اسم المشبه به مستعارا ويسمى المشبه مستعارا له وقسمها الاستعارة إلى المصرح بها والمكني عنها وعنا بالمصرح بها والشي قال أن يكون الطرف المذكور من طرفه التشبيه هو به وجعل منها أي من الاستعارة المصرح بها تحقيقية وتخيلية برجع يجعل الأطغار نسها تخيلية هذا تصريحي بالحقيقه اذا قلنا انشبت المنيه ابغارها اذا قلنا رايت اسدا له لبدن عنده نقول له له هنا تخيل وله بعد قولي رايك اسد لسه على وهم قالوا ان التخييل ايه بعدين بعد المكنى وين وين بده التحقيقيه عنده ده نتائج حقيقيه يا في سيني على ديك على الضيه هو تخيل أنا مثلا انا ما هو تخيل ما هو حقيقه ما بالشي هناك مشبهه مشبهه بهذا لا في التخيل, في التخيل. في التحقيق بيقول انا اسد عندهم جمعه ما هي ناتحقيقيه قلت مثلا رايت اسدا هذا تحقيقيه عندهم جمعه وقال ايش له له بدن ها هذا تخيل عنده وين عنده ناشرشه وانما لم يقل وقسمها اليهم لان المتبادر الى الفهميه التحقيقيه ما يكون على الجسم وهو قد ذكر قسما اخر سماه المحتمل للتحقيق والتخيل عنده بالتحقيق وتخيل وما هو محتمل للامره كما ذكر هو بيت الزهير وفسر التحقيقيه بما مر بما كل نشبه المتروح متحققا حسنا او عقلا هذا عنده هو ذا ذكرنا دي قلنا تركنا المشبه به المشبهه هنا بالمشبه هذا تحقيق عنده غير الجمهور وعد التمديل على سبيل الاستعارة كما أمر رقيقة واليكاراك تقدم رجلا وتؤخر وأخرى منها أي مية تحقيقية مع القطع معاً ما هو اللي تحقيقية معاً ما هو اللي لا, لا مع القطع ما هو ما قال ما به ما به احتمال لا نبيه كمال التخيل والي والتحقيق قالوا من الامثله استعاره وصف احدى صورتين منتزعتين من امور لوصف صوره اخرى اه التمثيل جعل همنا كلام ورد بانه اي تمثيل مستلزم للتركيب المناسب للافراد لا ما بلها بلها بلها بلها. <تصفيق> <ده>. <تصفيق> قال لا اطول على تحقيقيه طويل وعايز برضه على حل لظاهره ما تمس عاد يعني بس صابر ما جاء قسم الحاله لا لا عليك تمرلانه ما هي مستقله وهذاك لا تكون لا في المركب مو جعلها قسم واحد غير بس رجع لها قسم واحد مركب وين مفرد ماهي ابن على ان قسم واحد ما هو لا مفرد دي